شهد لك بالوحدانية واقر لك بالعبودية وبين الذين أركستهم بما كسبوا ترهقهم دلة الخزي وهم في الضلال البعيد اللهم إنك قلت وقولك الحق وربك يخلق ما يشاء ويختار Allahumma, fasakhir li hudak een Allahu akbar. Allahu akbarullah. Aan de van <review> aan de andere kant ik هيا على الصلاة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد للوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي معده رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا نودي لصلاه العشاء من المسجد الحرام في مكه تكرمها يا رب سبحانك سبحانك اللهم محمودا بكل لسان سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان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 وما تفضلت به علي من عطاء ان تجعله عطاء احسان ان عطاءك لم يكن محظورا وانت الرب المعطي المنان اللهم انه لم ينزل بعبادك بلاء الا بذنب ولا يكشف عنهم البلاء الا بتوبه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 وسلطانك في السماء كسلطانك في الارض ولا حول ولا قوه الا بك وسبحانك اللهم سبحانك الجاني يا مولاي الى رحابك عظيم عفوك الذي عدت به على الخاطئين ثم لم يمنعك تماديهم في الخطايا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 قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله استو استو اقيموا صفوفكم وتراصوا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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها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 الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله الله أكبر الله أكبر Allah. Omdat Allahu de afgelopen jaren geleden ben,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 الله أكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر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 يكاد سنابرته يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة مما ماء فمنهم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 إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا آئذون وأقسموا بالله جهد ايمانهم لئن أمرتهم ليخرجوا قل لا تقسموا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 وَإِن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إِلَّا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الْأَرْضِ كما استخلف الذين من قبلهم لا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ لهم لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي اُتُغَالَهُمْ وَلَمُكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي اُرْتَضَاهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا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 لا تحسبن الذين كفروا موجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير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 كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعطلون 110. المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه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 ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفتر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 قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما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 119. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا 110. ومن يظلم عَذَابًا كَبِيرًا وَمَا يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما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 وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن ذملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا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 وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محيورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا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 124. حسنة مستقرا ومقاما 125. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لذا بسم الله الرحمن الرحيم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 وَمَا يَأْتِيهِم من ذِكْرٍ من الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ معرضين، فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتي يا فرعون فقولا رَسُولَ رسول رب العالمين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 ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمه تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل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 لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبانكم أجمعين قالوا لا ضير إن إلى ربنا مقلبون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 فأرسل فرعون في المدائن حاشرين ان هؤلاء لجرمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حابرون فأخرجناهم من جن 119. وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل 112. مشرقين فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ معي رَبِّي سيهدين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 قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدوا لي رَبَّ رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي